بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورسوله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا علي أؤخذه أجمعين أما بعد فلا زالت قراءته موصولة حول مقدمة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصلنا إليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ومن هؤلاء فرق الخوارج والرواثب والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصن شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان الماضر الشافعي ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير <تصفيق> أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرمان والكشاف لابن القاسم الزمخشري فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتذلة قال الشارح رحمه الله تعالى مثلا الخوارج يأخذون بنصوص الوعيد وما ظاهره الكفر فيكفرون المسلمين بالكبائر وروافضة يحرفون القرآن أيضا يقولون في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان المراد بذلك علي وفاطمة ويقولون والشجرة الملعونة في القرآن المراد بها بن أمية ولهم تفاسير غريبة والعياذ بالله منترة ولهم تفاسير غريبة والعياذ بالأمية لا. لا. لا. ولهم تفاسير غريبة والعياذ بالله منكر فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه في تفسير الآيات في حكمها الدال على الذم وتأويلها إلى خصومهم والآيات الداله على المدح يجعلونها لمن ينتصرون لهم كذلك الجهنية والعياذ بالله أصحاب جهن بن صفوان كل آية في الصفات يحرفونها لأنهم يعتقدون أن الله ليس له صفة وأن اسماءه مدرد أعلام ومنهم من يقول إنه ليس له اسم ولا صفة وأن هذه الأسماء أسماء لمخلوقات وليست أسماء له وعلى كل حال الحمد لله هل الله الذين آمنوا لما فيه من الحق بإذنه وأما المعتزلة أصحاب واصل ابن عطاء وعمر بن عبي فهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من أعظم الناس كلاما وجدالا لأنهم دائما يرجعون إلى العقل ولا يعبؤون بالنصوص إطلاقا حتى فيما لا تدركه العقول يحكمون العقل وقد مر علينا القاعدة عندهم في الصفات يقولون إنما ما أسسه العقل فهو ثابت سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أم لم يكن موجودا وما نفاه العقل فهو منفي. سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أم لا وما لا يقفض العقل إثباته ولا نفيه فهم أكثرهم نفاه يعني قالوا لا نثبت إلا ما أثبته العقل وبعضهم توقف فيه قال ما دام العقل لا يدل على إثبات ولا نفي نتوقف وهم يجادلون في هذا جدالا عظيم وإذا رأيتهم تعجبك أقوالهم ولكنها أقوال باطلة كما قيل لها حجج تهاسة كالزجاج تخالها حقا وكل كافر, وكل كافر مكسور فهم يتناقضون تجد الواحد منهم يرى أن من الواجب أن يوصف الله بكذا والآخر يرى أنه من المستحيل أن يوصف الله بكذا وتناقض الأقوال يدل على بطلانها وهذا موجود بكثرة أن هؤلاء الضلال المنتدعة المنحرفون نظروا إلى القرآن وفسروه لا على قواعد علمية ولا على رجوع إلى ثلث الأمة كتفسير ابن عباس مثلا كتفسير ابن جايد كتفسير عطاء إلى آخره وإنما عمدوا القرآن فجعلوه على مذهبهم الذي يدينون به لهذا قالوا كلام لا يعقل فالخوارج مثلا أخذوا بنصوص الوعدي، وما ظاهره الكفر فيكفرون المسلمين بالكبائر عندهم الأدلة لكنهم حرفوا في المدلول حرفوا في مدلول هذا الدليل فعمدوا إلى النصوص التكفير فجعلوها اصلا عندهم وقالوا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل أمنا متعمدا فجزاؤه جانا مخالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما قالوا إذن هذا يدل على كفري مرتكب الكبير كفري مرتكب الكبير وقول الله سبحانه وتعالى في الوعيد بالنار خالدين فيها فقالوا هذا يدل ايضا على الخلود خلود العصا إلى خذلات هذه النصوص وترك النصوص الأخرى مع علمهم بها لكنهم يريدون أن يقاعدوا لمنهجهم الباطل فمثلا أنتم قلتم هذا في آية النساء ومن يقلوا المؤمنا متعمدا فجزأ أجاني وتركتم قول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتين المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما لما قلتم بهذا وتركتم هذا وقد ثمهم الله المؤمنين ولهذا ذوب البخاري رحمه الله تعالى باب في الصحيح فقال باب قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين فسماهم المؤمنين إذا يحصل قتال وهذا القتال لا يحصل خطأ إنما يحصل عن عمد ومع ذلك سماهم الله سبحانه وتعالى المؤمنين وقال سبحانه وتعالى فمن عفية له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأجدوا بإحسان قابلهم المرجئة قابل الخوارج المرجئة فصاروا أيضا يفسرون القرآن بمحض فكرهم وبمحض ما ارادوا فغلبوا جانب الوعد وفصر القرآن بنا على هذا نجد كذلك الجبرية الذين ينفون إرادة ومشيئة العبد استدلوا بالنصوص التي تؤيد مذهبهم ولو أعناقات التفسير قول لي سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى أخذ هذه النصوص أيضا في نفي رد ومشيئة العبد قابلهم القدرية الذين غلوا في إثبات ومشيئة العبد غلوا في هذا في إثبات ومشيئة العبد فماذا صمعوا أوله هذه النصوص أيضا وأن العبد هو الفاعل آآ آآ والخالق والموجد لفعله من غير إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته بل غلطون يقول من غير علمه سبحانه وتعالى وكتابته وفصر أيضا القرآن على هذا نجد الرواسط نفس المسألة حرفوا القرآن بما يوافق مذهبهم الباطل وقال بأن القرآن له باطن وله ظاهر الباطن هذا نحن نعرفه و قالوا في قول الله سبحانه وتعالى رج البحريني يلتقيان قال المراد بذلك علينا فاطن أنت لو ترجع إلى تفسير السلف كلها لا تجد هذا المعنى موجود وهم يعلمون كذب أنفسهم لكنهم هم وإنهم وإنه وإنه لبي إمام مبين لبي إمام مبين بهذا علي رضي الله عنه. أن الله يمر وأن تذبح بقرة هذه عائشة سبحان الله نفس القرآن الذي نقرأ نجد هذا التحريف الموجودة وللأسف الشديد يبقى إذن هذا نوع من التفسير هذا نوع من التفسير وجد عند هذه الفرق المبتدعة فحملوه على ما لم يجل عليه ولم يرد به نعم قال الشارح رحمه الله تعالى الكشاف لأب القاسم الزمخشري كتاب معروف متداول وهو جيد في اللغة والبلاغة لكنه على أصول المعتزله كما قال الشيخ ولا تكاد تعرف كلامه إلا في, في ذلك إلا إذا كان عندك علم بمذهب المعتزلة هذا قال بعض الكشاف فيه اعتزاليات لا لا يعرفه كل أحد، إنما تلتقط بالموقف، تلتقط، يعني ما ما تعرفه بسهولة، ما يعرفه إلا العالم مذا بالمعجزة، لأن الرجل فصيح وبليغ فتلتقط بالموقف، إلا إذا كان عندك علم بمذهب المعجزة ومذهب أهل السنة والجماعة، لأنه رجل جيد وبليغ يدخل عليك, الشيء يدخل عليك الشيء وأنت لا تشعر به حتى أنك تعتقد أن هذا هو الكلام الصحيح السداد لكن فيه بلاء يقال إنه قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقلفات قال أي فوز أعظم من دخول الجنة أي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاس من النار كلام طيب لكنه يريد نفر رؤية الله عز وجل لأما رؤية الله عز وجل شوف شوف طبعا ما أحد يتفطن لهذا أصله ما أحد يتفطن بهذا إلا العالم بالخلفية بالخلفية عن المعتاد الأصل أي فوز أعظم من دخول جناتنا جديد من النار أه طبعا فوز الأعظم ورؤية لات الجنة هذا أعظم الفوز على الأطلاق لا. لأما رؤية الله عز وجل أعلى شيء كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أما إذا قرأت هذا في الكتاب فصحيح ما هو الفوز الذي أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار هذا الرجل يشير إلى أنه لا رؤية أن الله لا يرى لأن رؤية الله أعظم من دخول الجنة وأعظم من كل شيء وله أشياء عجيبة عند التصرف يتلاعب تلاعب بالعقول إذا لم يكن عندك حضر منه ومعرفة بأصول المعتذلة ووصول أهل السنة والجماعة فضل هذا إذا تكلم في أسماء الله وصفاته وما يتعلق بمذهبهم أما إذا تكلم في البلاغه والعربية فهو جيد قال المصنف رحمه الله تعالى ووصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الشارح رحمه الله تعالى الآن يقول إن من أصولهم التوحيد هل في هذا شيء؟ طبعا هذا الصدرات للشيخ إسلام رحمه الله تعالى هذا طبعا مضوع في العقائد وليس فالتفسير لكنه يريد أن يقول انتبه لان لا تقرأ في التفسير المعتزلة فضع هذه الخمسة أصول أمامك حتى تأتي إلى النصوص التي يمكن أن يدخل من خلالها بتلبيس وتحريف فتكون يقضى في ذلك يعني الآن مثلا نقرأ مثلا شيخ الإسلام مثلا عبارة أي فوز أعظم ندخل جنة النار حنقول هو يقصد ال هذا أيضا فوز ولأن الرؤية تابعة لدخول دخول الجنة إن شاء الله لكن لما نقرأ بمغشري وعندنا خلفية في إنكار المعتزلة الرؤية يبقى في كلامه ثاني مثلا ويجوا إنسان مثلا سلف سني يقول مثلا في فضل لا إله فمن كان داخل كلامي لا إله إلا الله وكذا ومن أتى بلا إله إلا الله داخل الجنة نحن نعرف أن يقصد من أتى بلا إله إلا الله بشروطها التي الإخلاص والمحض وكذا لكن لو يجي واحد من المرجئة يقول كذا نقول انتبه هذا ينبه على مذهبه الفاسد وأنه يكفي أن يقول لا إله الله فقط ولو لم يكن عنده تضيق ولا حينما تكون إذن عالما بأصول من تقرأ له وهذه مسألة مهمة جدا, جدا جدا جدا أن الإنسان قبل ما قرأ في كتاب من كتب هذا العلم لابد أن يعرف حياة هذا الإنسان الذي كتب يعني أمسنا طلعت على كتاب مثلا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع عظيم وعقلي طيب جدا جدا ويحاكم العالم فيما ساد زوجاته ومساله كذا التحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني محمد بهذا ألم يكن هذا عند سليمان ألم يكن هذا عنده اشمعنى محمد اللي يعد هذا كذا وكذا هذا من مؤلفه مغني لوقا وخد بالك يبقى المساله ايه لكنه إيه؟ يقول يعني يوقع تحت اسمه إنه ايه عبيد من من, من, من, من كذا يعني الذين يعني يريدون التحرر من عبوديه كذا يعني يظن ان هو إيه؟ يعني الرجل العاقل ينبغي ان يحترم المعلومة ويحترم الـ الـ الواقع وتكلم بانصاف بغض النظر عن دياناته بغض النظر عن كذا انا انصف الان محمدا أن هذا كرجل سئلة ذاكرين تبتك كلم وكذا وليت تقولوا فإذا مو مه... يعني لو لو تنزع الجلد ولا تعرف من من من المقدمين شيئا فتبدأك تقول إن الكاتب هذا كاتب مسلم حريص هذه مسألة مهمة جدا فعشان كذا الشيخ الإسلام رحمه الطاعة ذكر أصول المتزلخمسة ليتنبه الإنسان إلى ما قد يوضع هذا نعم وأيضاً في مسألة أخرى نستفيدها وهي أن العبرة ليست بش... بالشعارات التي تتوضع وإنما العبرة بالمنهج والجوهر دا اللي يكون تحت هذه الشعارات في أجمل من التوحيد في أجمل من العدل <تصفيق> لكن الأمر وعظنا <تصفيق> أن كلام جميل هذا يصول بأهي الشكل جميل والعبرة تمام وكذا لكن حقيقة هذه الأشياء إيه الحقائق اللي محدودة تحتها إيه فلا يغتر الإنسان أنا خلفي كويس لكن تحت هذا إيه نعم فالعبرة بالمعاني والمباني نعم لا, لا بالأسان قال الشارح رحمه الله تعالى الآن يقول إن من أصوله من التوحيد هل في هذا شيء نحن نوحد الله نقول التوحيد لكن التوحيد الذي يريدون له معنى آخر كذلك أيضا العدل هذا أصل معظيم إن الله يأمر بالعدل والاحسان الثالث المنزلة بين المنزلتين نسأله في مشكلة في مشكلة العدل, العدل عنده طبعا نسأله ما المنزلة بين المنزلتين يقول أنا أعلمك هذا رجل محارب على الطاعات متجنب للمعاصي ورجل آخر يفعل الكبائر وهو مؤمن هل نجعلهم سواء ورجل ثالث كافر هل الثلاثة سواء لا إذا هذا المؤمن الذي يفعل الكبائر يصير في منزلة بين المنزلتين ما نقول مؤمن ولا كافر انفاذ الوعيد الله عز وجل يتوعد على فعل المعاصي التي لا تخرج هو في منزلتين بين منزلتين من التقييم لكن هو الإشكال عندهم أنهم يخرجون من الإيمان كليات ثم يجعلون في منزلتين بين المنزلتين إنما لو قال المسلم عصى بين المسلم المطيع وبين الكافر ماشي بس مع الإيمان لكن هو يط... هو بيخرجه من الإيمان ولا يدخله في الكفر فاجعلهم في منزلة بين المنزلتين وطبعا هذا من جهات العقليه مرفوض ولهذا الخوارج من الجهة العقليه أضبط لحين طلعوا من الإيمان حطوا في الكفر فهو فهم أضبط من هذا المحن. لكن دور طلعوا من إيمانه ولا دور فني ودو فاذو الوعيد الله عز وجل يتوعد على فعل المعاصي التي لا تخرج من الإسلام مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومثل ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر ومثل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم المسجد والمنان والمنفق سلعته بالحلس الكاذب. يقولون نحن ننفذ هذا الوعيد لأن الذي قال هذا الوعيد من الله عز وجل وهو قادر فلا بد من إنفاذه فهم يقولون ننفذ الوعيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من اصوله ونعم الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما فضلنا على الامم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن يريدون به معنى باطلة فكيف يلبسون على الناس هذه الأصول إذا قرأتها تقول هذه أصول حق لكن عندما تفسر تجد أنها باطله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 وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفه من الصفات. شوف التوحيد. هذا تقييد الجهنم. نعود بالله. توحيد في الصفات. يقصد من رأي تنزيه. فالله لا يرى والقرآن مخلوق الله ما تكلم لأنه لو تكلم نقصد ذلك ممثلاً. البشر ولا فوق العالم ولا تحت ولا كذا لأنه معنى ذلك أنه ستحيز في مكان لو قلنه على العرش وانه لا يغم بعلم ولا قدرة ولا حتى ولا سمع ولا بصر من هذا شأن المخلوقات ولا كلام ولا مشاء ولا صفة من الصفات والعيادة بالله هذا هو التوحيد تكذيب القرآن تكذيب السنة هذا هو التوحيد قولوا ما شئتهم هذا هو الإلحاد وليس التوحيد نعم قال الشارح رحمه الله تعالى إذا ماذا صار التوحيد عندهم إلا تجريد الله من صفاته هذا التوحيد عندهم وحد الله يعني جرده من صفاته لأنك إذا قلت له صفة مثلته بغيره وحينئذ لم تكن موحدة لأن التوحيد مبناه على أمرين على النفي والإثبات لأنه من وحدة يوحد فلا توحيد في إثبات فقط ولا توحيد في نفي فقط لأن النفي المدرب تعطيل والإثبات المدرب لا يمنع المشاركة فلا توحيد إلا بنفي وإثبات فإذا قلت لا قائم هذا نفي إذا نفيت القيام عن كل أحد فهو تعطيل وإذا قلت زيد قائم هذا إثبات لكن هل يمنع المشاركة يمكن أيضا عمر قائم خالد قائم زيد قائم وإذا قلت لا قائم إلا زيد صار الآن توحيد جعلت القائم واحدة وهو زيد يعني جمعت بين نفسه والإثبات لا قائم إلا زيد فهذا النفس شمل الجميع بمقتبع الحص فإلا زيد فلم يقم احد على الاطلاق يدل على هذا ايه الاثبات الذي انضم الى الناس فلا اله وحدها ليس التوحيد وهو الله وحدها ليس التوحيد لا اله الا الله هي التوحيد الخالص. الناس النفي والاثبات ولهذا كان ركناها نفي وإثبات نعم. وإذا قلت لا قائم إلا زيد صار الآن توحيد جعلت القائم واحدا وهو زيد ومثله لا إله إلا الله هؤلاء يقولون إن التوحيد ألا تثبت لله صفة أبدا نسأل الله العافية لا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا علم ولا شيء أبدا قال المصنف رحمه الله تعالى وأما عدلهم فمن مضمومه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها. ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئه قال الشارح رحمه الله تعالى هذا العجل يقولون أنه ما يشاء كل شيء ما كل شيء يشاؤه الله أفعال العباد لا يشاءها ولا خلق كل شيء أفعال العباد ما خلقها يا جماعة اتقوا الله قالوا نعم لو كان الله شاء أفعال العباد ويخلقها ثم عذبهم هذا ظل فإذا قلنا لم يشأها ولم يخلقها ويعذبهم بأنهم هم الذين يشاؤونها وأوجبوها صار ذلك عجلا انظر كيف يتحدثون بهذا الحديث ماذا تسعد تواسق مباشرة تقول كيف الله يشاء أفعاله ويخلقه أفعاله ويعذبهم عليها هذا ظلم فهم قالوا هذا ظلم إذن فالله عز وجل لم يشأ أفعال العباد ولا خلقها وتقول لهم ردا على قولكم هذا في الحقيقة تعطيل وتنقص للخالق هذا هو الظلم يعني هذا هو الظلم أنكم تجردون الله سبحانه وتعالى عن كونه مريدا لما يقع في الكون وأنه ما يقع بمشيئته سبحانه وان شيئا لم يقع في الكون الا بعلمه وارادته ومشيئته فتجعلون العبد والمريد بالفعل وهو الذي يشاء وليس الله هذا هو أظلم الظلم الآن أنت وجد عند رجل ولا مثل أعلى لو جد عند رجل يقول له مثلا أنت كذا وكذا وكذا سبّه أنت مثلا كذاب أنت كذا أنت كذا أنت كذا هل هذه أعظم أثر في نفسك أم أنك تقول له تمت أرش عن بذك حاجة بس لأن هذه تعني في أعراض يعني أنت ديوس فأيش هذا يا هذا ما يعني معنى إيه لكن أنت كذاب أنت حرامي أنت خائن أنت مش عارف إيه أنت إيه، أنت إيه؟ كل هذه قد عن أن يقول له هو أنت فعشان بدك حد نعم فإذا كان هذا المخلوق لا يتحمل أن يسمع أنه يجري شيء في بيته من غير علم كيف بالخالق سبحانه وتعالى مثل الأهل أفعل كل أفعل هذه لم يشأر الله أنا مقعد مشيئتنا ولم يريدها الله ان مقعد لإراضنا ليه يقولك عشان ننزه لعن الظلم لأن لو شاء أهل وأرادها فعلى من يعذبهم لأنهم ينكرون مرحلة العلم مش يقولوا مشيئة أو قدرة مبنية على الحكمة على حكمتي وعلى علمه سبحانه وتعالى شاء الخير لأننا أهل والذين تدوز لهم هدى شاء الضلال بزيغ قلبي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إن الله لا يظلم المثقر فر وما ربك بالظلام للعبيد يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسه واجعته بينكم محرما هذا هو ونقول لهم ربنا على قولكم هذا في الحقيقة تعطيل وتنقص للخالق أن يثون في ملكه ما لا يريد أو أن يكون هناك خلق لم يقم به وليس الله هو الذي خلقه مع أن مع أنه هو الخالق لكل شيء ثم نقول إن الظلم منتف في امرين معقول ومنقول أما المعقول فلأن الله تعالى أعطى الإنسان عقلا يدرك به ويعرف به ما يضره وينفعه أليس كذلك؟ بلا ليس كذهيمة له عقل يتصرف ولم يحسره عن عقله ابدا وأما المنقول فقد أرسل الله إليه الرسل وبين له الحق من الباطل وأقام عليه الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الظلم الحقيقي أن يقول لك افعل ثم تفعل ثم يعاقبك اما أن يقول لا تفعل ثم تفعل فيعاقبك فهل هذا ظلم أبدا لو أن رجلا قال لولده لا تفعل ثم فعل فعاقبه لعده الناس عدلا أم ظلم عدلا وتقويما لهذا الابن فانظر إلى تلبيسهم والعياذ بالله ومجادلتهم وإلى باطلهم ويقولون إن الله تعالى لا يريد إلا ما أمر به فقط جعل الإرابة بمعنى الأمر الشرعي وهذا باطل لو قلنا ما يريد إلا ما أمر به شرعا لكان أكثر الناس يعملون بغير إرابته لأن تسعمائة وتسعة وتسعين من ألف كلهم لا ينفذون مراد الله الشرعي ولا شك أن هناك فرقا بين الرضا الذي هو تابع للأمر وبين المشيئة الشاملة لما أمر به وما لم يأمر به وبين المشيئة الشاملة لما أمر به وما لم يأمر به فالإرادة تكون على قسمين أرادة كونية وهذه الإرادة تتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى الكون القدري ولحتما فتقعد وتعلق هذه الاراضة الكونية بالمحبوب وغيره وأما الاراضة الشرعية القسم الثاني اراضة شرعية وهذه الاراضة الشرعية تتعلق بمحاب بالله سبحانه وتعالى وهذه قد تقع وقد لا تقع قد العبد ينفذ هذا ما أمر الله به وما أرضه شرعا وقد ينفذ نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأنثالهما ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنا عشرية يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنا عشرية فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن أصول المعتزلة مع الخوارج قال الشرح رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله عبر هنا بالشيعة وبالأول عبر بالروافظ فهم شيعة بحسب قولهم أنهم شيعة لعلي بن أبي طالب وهم رواصف لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين رحمه الله حين اجتمعوا وقالوا ما تقول في أبي ذكر وعمر فأثنى عليهما خيرا وقال هما وزير جدي من يعني بجده الرسول صلى الله عليه وسلم ولما قال ذلك رفضوه واعتذلوه ومن ثم سموا رافضة والحقيقة أن أهل السنة والجماعة هم شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن آمن من أهل البيت لأن المؤمن هو ولي لكل مؤمن قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فكل من كان أكثر إيمانا بالله عز وجل فانه اكثر ولايه للمؤمنين من اهل البيت ولغيرهم وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه بريء مما ينسب اليه من هذه الاقوال الباطلة بل انه رضي الله عنه حرق غاليتهم بالنار لما جاءوا اليه وقالوا له انت الله نعوذ بالله ما صبر امر بالاخاليد فخدت وبالخطر فجمع ثم القاهم في النار شر قتله والعياذ بالله لأنهم جعلوه إلها والذين لا يجعلونه إلها باللفظ قد يجعلونه إلها بالمعنى ويعتقدون أنه مدبر للكون وانه ما من ذرة في الأرض ولا في السماء إلا والذي يدبرها علي بن أبي طالب عطب الأقفار وعلى كل حال فنحن نقول نشهد الله عز وجل على محبه المؤمنين من أهل البيت ونرى أن المؤمن من أهل البيت له حقان علينا الحق الأول إيمانه والثاني قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرى انهم ما شرفوا إلا لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الرسول هو الذي شرف بهم بل هم شرفوا بقربه ونرى أيضا أنهم مراتب ومنازل وأنهم إن تميزوا بهذه الخصوصة وهي القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعني ذلك أن لهم الفضل المطلق على من فضلهم في العلم والإيمان فأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم هؤلاء أفضل من علي بن أبي طالب الفضل المطلق وإن كان علي بن أبي طالب يمتاز عنهم في بعض الخصوصيات لكن هذا لا يلزم منه التفضيل المطلق لأن هناك فرقا بين الإطلاق وبين التقييد قال المصنف رحمه الله تعالى ومن وصول المعتذلة مع الخوالج إنفاذ الوعيد في الآخرة وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم احدا من النار ولا ريب أنه قد رب عليهم فوائف من المرجع والكرامية, والكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسنوا تاره وأساء أخرى حتى صاروا في طرفين قيد كما قد بسط في غير هذا الموضع قال الشارح رحمه الله تعالى وهذا يكون أحيانا يرب بعض الناس على بعض البلاء، ولكن يكونون في طرصين صير مع الآخرين يأتي ببدعة هو مثل ما ذهب إليه بعض الناس أنه ينبغي في عاشوراء التوسعة على الأهل وإدخال الفرح والسرور ليقابلوا بذلك الوافضة الذين يجعلون يوم عاشوراء يوم غم وحزن وهذا خطأ لأن البدعة لا يجوز أن تقابل ببدعة بل يكفي في البدعة منعها أنت تقول هذا غير مشروع وكل بدعه ضلالة وأما أن تحدث شيئا يقابلها فهذا لا ينفع لا تذهب البدعه إلا السنة فقط والله المستعان <تصفيق> قال المصنف رحمه الله تعالى والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيهم. نعم، إذن هذا استطراد من الله تعالى ليبين عقيدة هؤلاء ليستدل بذلك على مدى انحرافهم. شوف لبس الزاي حط قواعد والقرآن جاء بها. لكن التلبية فين في فهمه والقرآن ما جاء بالعدل ونفي الظلم، القرآن ما جاء بالتوحيد، القرآن ما جاء بالأمور الممنكرة جاء بهذا كله لكنه لبسه على الناس. توحيد وقصد به في الصفاء وإنكار ما أثبت الله نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم لأن رب العصام منكر قصد به الإنكار على ولات الأمور الخروج عليهم إن الوعيد الوعد قصد به وجوب أن الله سبحانه وتعالى يعذب بالعصاف ويدخل ويثيب المتصعين يجب على الله أن يثيب المطيع ونعاقب العاصي منزل بين المنزلتين قصد بذلك إخراج مؤمن من الإيمان بارتكاب الكبير إخراج من الإيمان وعدم إدخاله في الكفة بل بين في منزلتين بين المنزلتين إيه تاني إنفاد الوعيد العدل قصدوا بماذا قصدوا بالعدل أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الأشياء ولم يشأها ولم يخلقها هؤلاء غلاتهم والذين هم أقل درجة لم يشأها ولم يردها علمت وكتبت فغلاتهم ينكرون العلم والكتاب، والذين ليس غلاتا ينكرون المشيئة والخلق لكنهم يؤمن بالعلم والكتابة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 لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفسيرهم الظاطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهتين ثارة من العلم بفساد قولهم وتاره من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاً ويدس البدع في كلامه وأثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يرود على خلق كثير ممن لا يعتقل الضاطل من ففاسرهم الباطلة ما شاء الله وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسير ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك قال الشارح رحمه الله تعالى ذلك لأنهم ذلك لأنهم كانوا أقلياء في الأساليب فتجد ظاهر كلامهم أنه جيد وليس فيه شيء لكنهم يدسون فيه السم فهؤلاء الذين ينقلون من تفاسيرهم ما ينقلون وهم يعلمون فساب قولهم معنا أنه اغتروا باساليبهم وألفاظهم ولم يهتدوا إلى ما كانوا عليه من الباطل، وقد سبق لنا أن سبب ذلك أنهم كانوا يعتقدون رأيا ثم يستدلون لرأيهم أو يستدلون بنصوص الكتاب والسنة على ما لا تدل عليه. نعم. يعني يعني الشيخين قرر قاعدة المستدعاة اللي هي قاعدة إيه؟ اعتقد ثم استدل وما اعتقدون ثم استدلوها طبعا لما تيجي اعتقد الأول وتنظر في القرآن تنظر بنظر ايه أعوض ليمكن تنظر بعينين سليمين الحين. لكن تنظر بنظر أعوض الايدية عليك سبح الايد لك خذها لابد في النظر كعب نسأ الله العافية نسأ الله العافية طب ما اكتف بيها للقدر وصلى الله عليه وسلم وراء الله عليه وسلم